بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م اولبت الروم اولبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 أَلَم يتَفَكَّرُ فِي أَافُوسهِ مَا خَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأََّ وَماَا بَلََهُ مَا إِلَّا بِالحَّ وَأَجلَلٍ مُسََّ وَإَِّ كَثيرَ مِن الن سِبِِقَائِ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 اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ 119. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 110. فأما الذين آمنوا وعمروا الصالحات فهم في روضة يحبرون 111. وأما كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَقِيلًا تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُنْشِرُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ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 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بختِ لاافُ أَلسِناتِكُمْ وَأَلوانانكُم إِ فيِي ذَاركَ ل آياتِ للِعَالمين وَمنِن آيَاتِه مَنَا مُكُ بالِالَّيدِِ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ ثم إذا بعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قالتون 112. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه 113. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض 114. وهو العزيز الحكيم 115. ضرب لكم مثلا من أَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوا لَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن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 ذالكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِي ذِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ تَوَلَّوْا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُلِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أَمْ أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وَإِذَا أَذَقْنَا مَنَّا رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال ناس فلا يرضى عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم مَا مَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا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 لِأَرْزِيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَهُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم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 فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من مِنْ فإذا أصاب به من يَشاءُ مِنْ عبَادِهِ إذابُم يَسْتَبَ شِرُون وَإِن كَوا مِ قَابلِ أَيْ نَنزَل عَلَْهِ مِ قَابَلِهِ لَ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 فَرَّ اللَّذُونَ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ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 عِنْدَهُ قُوَّةُ ظَهْرٍ وَشَيْبَةٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ فذَلِكَ كَُوا يُؤسَّكُون وَقَالَ الذي نَ أُوتُ الْلَعْمَ وَإمَانَ لَ قَدَ لَ بِستُم فيِي كِتابَابَِّهلَ يَوْْمِ البَعْث فَهذاَا يَول الْ البَعْثِ وَلَكَِّكُمْ قُُمْ فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ جَرَبْنَا النَّاسَ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاشْكُرُوا وَإِنْ عَذَّبْكُمْ